الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا صراخاً دل الله وعذاب شديد وعداب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام ديغو يشرح صدرا يشرح صدره, صدره للاسمان ومن يدعي يضل له يجعل صدر ضيقا حرجا